يا أيها النبي وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك نبي الله شيئا. يبايعك على ألا يشرك نبي الله شيئا ولا يسرقنا ولا يذنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان دَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَجْلُهُمْ وَلَا يَعْصِينكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْصِينكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة وقد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفّ.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 يا ايها الذين امنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف فَأَنْكَ أَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَبْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٌ لِمَ تُأْذُونَنِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَم ما زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ